قلت إليها اللفت مية من الخيال وباسمها تبدل قصيد وتنتهيه وقلت بجاوب على أصعب سؤال ما بي أجرح قلب تسلي مهتويه مية أسطورة وقصة لا تزال قلت عنها كل بيت ممشتهيه لا أخوان ولا عمام ولا خوال ولا أبو لا أم لا شيء يتقيه ولني ما أحب المتاهات الطوال وين رحت وين جيت وغبت ليه ولني ما أحب التغلي والدلال ولهم تغيروا صوتك ويش فيه ولني ما أصبر ولا عندي مجال ولا أصدق فكرة الحب النزيح ولني ما أصبر ولا عندي مجال ولا أصدق فكرة الحب النزيح والخيالية مواجهها حلالا والحقيقية حرام وما يليه والحقيقي أحلى من حلم الليال لكن ابطينا وحنا نحتريه والخيالية الحقيقية الخيالية مواجهها حلال والحقيقية حرام وما يلي والحقيقي احلى من حلم اللي يعلك نبطينا وحن نحتريه والخيال اللي مواجهها موحال أحسن من الواقع اللي كل هذا كان قبل الاحتلال قبل حبت رافع العيد ارتوي قبل أشوفت يوم هنا مرتاح بار محتويني طيف مي ومحتوين يوم شفتت عقب ما شفتت دريت ان الجمال اللي محتم منه تخليني أتيه يوم أشمل عنك والخد الشمال يوم قلتي أنت خبل وقلت إيه أنا واحد ما عرف لعب العيال أمسك يديني وأنا أمسك يديه أما يا عبد الله <تصفيق> كل هذا كل هذا كان قبل الاحتلال قبل حبت رابع العيد ارتويه قبل شوفت يومنا مرتاح بال محتويني طيف مي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 ايه ابو عبد الله